أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفواد كل أولائك كان عنه مسؤولاً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 تخذ من الملائكة ناثا إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا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 كنتن أيقظه وفي أذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولاه على أدبارهم ولوا على أدبارهم نفورا نحن إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إنت تبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا لا يستطيعون سبيلا جوال الخير جوال الخير عطاء متجدد